قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكم معكم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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفلاين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم